بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعليا يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددى